<تصفيق> بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن التباه ده أما بعد هذه الليلة نعقد مجلسا مع إخواننا في دولة كرمداد بأمريكا الجنوبية وكذا وكذا الدرس يزاع عبر أدة مساجد في داخل الولايات المتحدة الأمريكية عبر الإنترنت الآن فنرحب بإخواننا هناك جميعا وأنوان درس هذه الليلة فوائد من كتاب النبوات الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذا المجلس في ليلة الثلاثاء التاسع من رجب للعام الثالث والثلاثين بعد الأربع والألف من الهجرة يعني نبدأ بما بدأ به شيخ الإسلام رحمه, رحمه الله تعالى فيما عسر عليه من كتابه النبوات إذن هناك نقص في بداية الكتاب فمنسبة لما وجد في أول الكتاب أن شاكل الإسلام رحمه الله تعالى ذكر طرق أهل البدع في موقفهم من المعجزات الخاصة بالرسل والأنبياء فبدأ بذكر طريقة المعتزلة وهم أرباد تحكيم الوقول على النصوص المعتزلة ومن ثم أنكروا الغيبيات أو أنكروا شيئا من الغيبيات لأنها تخالف العقل عندهم أو لا تتوافق مع العقل كما زعمه فقال شيخ الإسلام في قول المعتزلة أنها قالت لا تخرق العادة إلا لنبي وكذبوا بما يذكر من خوارق الصحرة والكهان وبكرمات الصالحين نعم. ثم قال وهذه طريقة أكثر المعتزلة وغيرهم كأبي محمد بن حزم وغيره يعني ابن حزم وافق المعتزلة في هذا الجانب وبين الشيخ الإسلام أو وضح قول المعتزل هذا في موت من آخر من الكتاب الصفحة الربيع والثمانين بعد الأربعمائية من المجلد الأول فقال والمعتزلة ظنوا أن مجرد كون الفعل خارقا للعادة هو الآية على صدق الرسول ذا بخير فلا يجوز فلا يجوز فلا يجوز ظهوره خارقا الا لنبي والتزم طرفا هذا انكار أن يكون للسحر تأثير خارج عن العاده <تصفيق> مثل أن يموت ويمرض دون مباشره شيء وانكر الكهانه وان تكون الجن تخبر ببعض المغيبات عن كارو كرمات الأولياء هذه خلاصة قول المعتزلة فيما يتعلق بالمعجزات والخوارق للعادة ويأتي بيان هذا بعد أن يقوم أخونا بترجمة هذا المقطع الإخوانين هناك في أمريكا الطريق الثاني نعم الطريق الثاني في كيفية أو من طرق أهل البدع في فهمهم لمعجزات الأنبياء وما يتعلق بها فريق الأشاعر ونقيد طريق المعتزلة فالأشاعر قالوا بل هذا حق كل هذا يعود على أي شيء على المعجزات والكرامات والخوارق التي تقعوا على أيدي الصحرة والكهام وقالوا خرق العادة جائز مطلقا وكل ما خرق لمبي من العادات يجوز أن يخرق لغيره من الصالحين بل ومن الصحرة والكهام فسووا بين معجزات الأنبياء وكرمات الأولياء والخوارق التي تكون للصحرة والكهام وذكروا فروقا يعني هي ليست صحيحة وسيأتي مناقشة, مناقشة شيخ الإسلام له ف الأشعر على نقيد المعتزلة المعتزلة فرطوا في إنكار الكرامات للأولياء بل في إنكار خوارق الصحر والكهان التي تقعوا على أيديهم بالسحر وبالكهان الأشعر على النقيد أثبتوا هذا وغلو في الإثبات حتى سووا ما يقع من الصحر والكهان بمعجزات الأنبياء وكرمة الأولياء فالمعتزلة على تفريط والأشعر على غلو على نقيد وأهل الصنة من أتبع السلف الصالح على الوسط بين المعتزلة والأشعر كما يأتي إن شاء الله أهل فذاكر الشيخ الإسلام في معرض على الأشاعرة شيئا من الفروق بين موجزات الأنبياء والخوارق التي تكون لمن خالفهم من الصحراء والكهام ونحوه ف فقال في الفرق الأول لم جنس آيات الأنبياء خارجه عن مقدور البشر بل عن مقدور جنس الحيوان يعني ليس البشر فقط بل حتى وإن كان هذا في من له حياة من الحيوانات العجماوات أو الطيور وما شكل ذلك فأيات الأنبياء ومعجزات الأنبياء تخرج عن مقدور هذه المخلوقات هذا الفرق الأول هو أهم فرق وأما خوارق مخالفيهم كالصحرة والكهان فإنها من جنس أفعال الحيوان من الإنس وغيره من الحيوان والجن آه. <تصفيق> مثل قتل الساحر وتنريده لغيره يعني أن يقتل الساحر أحدا بسحره أو أن يسبب له مرضا يعني هذا أمر هذا أمر مقدور للبشر أو لجنس الحيوان فهذا أمر مقدور معروف للناس بالسحر وغير السحر آه. وكذلك ركوب المكنسة المكنسة وما يكنس به هذا كان, معروف. هذا كان من المعروف يعني السحرة أنه يركب هذه المكنسة يطير بها أو غير ذلك حتى تطير به وطيرانه في الهواء من بلد إلى بلد هذا فعل مقدور للحيوان الجن الشياطين يقدرون على هذا أن يحملوا هذا السحر هذا أمر ليس في خارج نطاق مقدور الحيوان هذا فعل المقدور للحيوان فإن الطيرة يفعل ذلك الطيرة هذه يفعل ذلك والجن والجنة تفعل ذلك أيضا وقد أخبر الله أن العفريتة قال لسليمان عليه السلام انا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وهذا في اعراض الحي فان الموت والمرض والحركه اعراض اه الموت والمرض والحركه هذه اعراض تعرض للحي وهذا تصرف في اعراض الحي اه لان الموت والمرض والحركه اعراض والحيوان يقبل في العادة مثل هذه الأعراض ليس في هذا قلب جنس إلى جنس ولا في هذا ما يختص الرب بالقدرة عليه ولا ما يختص بالملائكة وكذلك إحضار ما يحضر من طعام أو نفق أو ثياب أو غير ذلك من الغيب وهذا إنما هو نقل مال من مكان إلى مكان وهذا تفعله الإنس والجن لكن الجنه تفعل هو الناس لا يبصرون ذلك آه. ثم بدا بعد كده ست في ذكر معجزات ايات الانبياء التي ليست في مقدور الحيوان والتي تفوق هذه المقدورات للصحراء نعم طيب طيب ذكر شيخ الإسلام عن آيات الأنبياء في قوله وهذا بخلاف كون الماء القليل كون الماء القليل نفسه يفيد حتى يسير كثيرا كما حدث هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أن الماء فاض من بين أصابعه حتى كثير وصار كثيرا آه. بأن ينبع من بين الأصابع من غير زيادة يزادها يعني ونبع من بين الأصحاب دون أن يكون ونبع أو مصدر يزيد منه فهذا موطن الآية والمواجزة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بالماء قليل ففاض وزاد من بين يبيه دون أن يكون له مصدر للزيادة دون أن يكون سبب معروف للزيادة فهذا لا يقدر عليه إنسين ولا جميه أبدا لا من الصحراء ولا من الكهان ولا من غيرهم هذا لا يكون في مقدور الحيوان أبدا أوه. وكذلك ما يتعلق بالآيات الأخرى من تكليم المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم وما شكل ذلك هذه أمور لا يقدر أن يفعلها الكهان ولا الصحرة أوه. ليست في مقدور هؤلاء فهنا فارقت آيات الأنبياء مقدورات الصحر والكهام الأمر الثاني أو الفرق الثاني الإخبار وبعض الأمور الغائبة من الغيبيات هذا قد يحدث من الكهام ولكن يخلطوه بالكذب في بعض الأخبار يخلطونه بالكذب هذا تتعال الجن كثيرا مع الكهام هو معتاد له مقدور بخلاف إخبارهم بما يأكلون وما يدخلون في بيوتهم كما كان يفعل المسيح عليه السلام مع تسمية الله على ذلك فهذا لا تظهر عليه الشياطين لا تعرفه الشياطين لا تستطيع أن تعرفها وأيضا لا يخبر به المسيح وغيره من الأنبياء ليس فيه كذب قط والكهان لابد, لابد لهم من الكذب يعني لا يخبرون عن شيئا من الغيب إلا وأن يخلطوا معه كذبا فالكذب لازم لهم أما الأنبياء والرسل إذا أخبروا عن أمر غيبي فيكونوا حقا لا كذب فيه محلو الأحوال ولذلك الرب قد أخبر في القرآن أن الشياطين تنزلوا على بعض الناس فتخبره ببعض الأمور الغائبة لكن ذكر الفرق بين تنزل الشياطين وبين تنزل الوحي الصادق على رسول فقال سبحانه هل أنبئكم على من تنزلوا الشياطين تنزلوا على كل أثاكن أثيم يلقون السمعة وأكثرهم كاذبون وكذلك ما يخبر به الرسول من أنباء الغيب فقد قال تعالى تعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتبى من رسول فإنه يسلق من بين يديه ومن خلفه رصدا فهذا غيب الرب الذي اختص به مثل علمي بما سيكون من تفصيل الأمور الكبار على وجه الصدق فإن هذا لا يقبر عليه الله ولا يستطيع الكهان ولا السحرة أن يعرفوه ولا أن يخبروا به على وجه الصدق كما أخبر به الرسول فهذا الفرق الثاني في العلم بالغيبيات بين الآية والمعجزة التي تكون للنبي أو الرسول بالإخبار عن الغيب وبين الكاهن أو الساحر إذا أخبر عن غيب ما وضح الفرق الكاهنة والساحر يخلطها بالكاذب ولا يستطيع أن يخضر بكل شيء من الغيب إنما أشياء معينة التي يسترق الجن فيها السمع من السماء لكن هناك أشياء لا يستحيل أن يعرفها الجن أو الكهان وهذه التي اختص بها الرد الرسل والأنبياء من الاخبار عن بعض الأمور المستقبلة في الآخرة ونحو ذلك وان بعض الامور التي لا لا يستطيع الجني ولا الكاهن ان يطلع عليه الا باخبار الله لا او بالوحي الصادق من الله اه يعني لو تغبر لا يختصر في الترجمه يختصر في الترجمه قدر ما تستطيع حتى يعني من الانتهاء طيب ا مبين شيخ الإسلام ابن تيمين رحمه الله بعد أن ذكر الفروق الصحيحة ديما ها ها ها ها ها ورجاء من أخينا مبارك الله فيه وجزاء الله خيرا على جهده بالترجمة وأنا يعني أفهم بعض ما يقول فأجد أنه يترجم ترجمة جيدة لحد ما موافقة لما يعني يذكر بالعربية هذا القذة القذة أقول له أنه لو اختصروا قليلا مع تأذية المعنى يكون أولى حتى نستطيع أن ننتهي سريعا ولا نمل ولا يمل إخواننا أيضا هناك في أمريكا فأقول بارك الله فيكم فبكر شيخ الإسلام الفروق الصحيحة بين المعجزة والآية التي تكون للرسل والأنبياء وبين الخوارق التي تحدث للصحراء وكهام وذكر بعد ذلك أو في غضون ذلك تعريف المعجزة عند الأشاعراء وكيف فرقوا بينها وبين خوارق الصحراء وكهام حيث إن الأشاعر كما بينا هم يرون أن الخوارق تصلح للجميع ولا فرق حسي عندهم يعني ما يخرق للنبي قد يخرق مثله للكهنة والساحر عندهم يعني آياته ومعجزات الأنبياء يصح عند الأشعار أن تكون للسحر والكهان لا فرق فلما سئلوا كيف تفرقون فقالوا في تعريف المعجزة ما يلي قالوا يا الفان الخارق للعابة او هي الفعل الخارق للعادة المقرون بالتحدي ويذاب قيدا اخر السليم على المعارضة السليم عن المعارضة وقال شيخ الاسلام في موتن اخر قالوا نعم <تصفيق> <تصفيق> فأتى هؤلاء الأشاعراء فأثبتوا ما أثبته الفقهاء وأهل الحديث من السحر والكيانة والكرمات يعني الأشاعر وافقوا أهل السنة في إثبات هذه الأشياء بخلاف المعتزلة ومدين المفاوة بالكلية تمام لكن قيل لهم تميزوا بين هذا وبين المعجزات فقالوا لا فرق في نفس الجنس يعني الجنس عندهم واحد جنس المعجزات للرسل موافق لجنس الكرمات للأولياء موافق لما يحدث من الصحرة وكهان لا فرق عن الجنس طيب فقالوا لا فرق في نفس الجنس وليس في جنس مقدورات الرب ما يختص بالأنبياء لكن جنس خرق العادة واحد عندهم فهذا إذا اقترنا بدعوة النبوة وسلم عن المعارضة عند تحدي الرسول بالمثل فهو دليل أي آية ومعجزة هذا الفرق عندهم يعني جعلوا الفرق أن المعجزة التي تكون للرسول تكون مقترنة بدعوة النبوة وأن هذا الرسول يدعي النبوة. أنه نبي أو أنه رسول أما الكاهنة والسهل عندهم إذا فعل هذا الخرق للعادة لا يدعي أنه رسول أو نبي هذا الفرق الأول عندهم الفرق الثاني أن يسلم هذا الخارق من المعارضة يعني لا يستطيع أحد أن يعارض موجزة هذا الرسول أو النبي أما الخوارق التي تكون لكم هنا ممكن أن تعارض هذا الفرق الثاني عندهم رغم أن ينسوا بينانة الجنس آه. آه. والفرق الثالث أن الرسولة الفرق الثاني. طيب. الفرق الثاني أن يسلم أو أن تسلم هذه المعجزة للرسول عن المعارضة إن لا يعارضه أحد لا يأتي أحد ويقول أنا أستطيع أن أعارض هذه المعجزة وآتي بما من أكثر منها هكذا قالت الأشعار أن معجزة الرسول لا تعارض هذا الفرق الثاني عندها بين معجزة الرسول وبين الخوارق التي تكون مكهن والصحرة الفرق الثالث ان موجزة الرسول يتحدى بها غيرهم يعني الرسول يتحدى البشر ويجيب موجزة ان الكهن والصحرة فلا يتحدون احدا عندهم عند الاشارة بهذا فان اجتمعت الشروط الثلاثة صارت معجزة للرسول أو للنبي آه. هكذا قال الأشاعرة فهي عند الأشاعرة لم تدل لكونها في نفسها وجنسها دليلا آه. يعني الآية أو المعجزة للرسول عند الأشاعرة ليست في نفسها دليلا آه. يعني هي في نفسها مثل بقية الخوارق التي تكون الكهانة الصحرة عندهم جنس واحد لا فرق فلا تنتاز عن خوارق الكهانة الصحرة إلا بهذه الثلاثة فقط هي دعوة النبوة السلامة من المعارضة التحدي فقط لكن في جنس الآية المعجسة هي واحد. لا فرق فيها بينها أو لا فرق بين هذه وبين ما يحدث من الكهان والصحر وهذا يعني أظن أنه قد اتضحت الإجابة عنه فيما ذكرناه من الفروق الصحيحة بين المعجزة وما يكون من الكهان والصحر هذا وضح, وضح الكلام فيه في الفروق التي ذكرناها كم بقي على بصفه طيب ف واياتي مناقشه الشيخ الاسلام لما قاله الاشاعره ارجو ان الاخ ان يعني يسرف الترجمه وأن يختصر ما استطاع لا. بارك الله فيك طيب. بارك الله فيك فنقش شيخ ما ادعاه الاشاعره من هذه الفروق فقال قالوا أي الأشاعر وخوارق الأنبياء يظهر مثلها على يد الساحر والكاهن والصالح ولا يدل على النبوة لأنه لن يدعيها يعني لو ظهرت جنس جنس أهيات الأنبياء نحو نبع الماء ها ونحو أن يكلم أو أن المنبر يكلمه ها أو أن يبكي أن يبكي المنبر كله أمين قالوا ظهرت جنس هذه الخوارق أو المعجزات على يد ساحر أو كاهن أو صالح وهذا كما بين لا يمكن ولكن على يعني تعريفهم يمكن ها؟ فهذا لو ظهر لا يدل على النبوة لأن هذا الساحر أو الكاهن لم يدعه النبوة قالوا ولو ادعى النبوة أحد من أهل هذه الخوارق مع كذبه لم يكن بد من أن الله يعجزه عنها أوه. فكذا أوجبوا على الله أنه لو حتى بدع أحد من هؤلاء الصحراء وكان النبوة مع اتيانه من المعجزات التي لا تكون إلا لنبي فقالوا عندهم لابد أن يجبوا على الله أن يعجزه عنها تمام؟ فلا يخلقها على يده أو يقيد له من يعارضه فتبطل حجته يعني أوجبوا على الله أمرين إما أن يعني يمنع هذا من الاتيام هذه المعجدة يعني لا يخلقها على يده تمام أو أن يقيد هذا الساحر من يعارضه فتفتل حجته فرد عليهم شيخ الإسلام بما هم يقررونه بخلاف هذا فإذا قيل لهم لما قلتم إن الله لا بد أن يفعل هذا وهذا وعندكم يجوز عليه كل شيء ولا يجب عليه فعل شيء ولا يجب منه فعل شيء هذا أصل من دل الشعيرات أنهم قالوا إن الله سبحانه لا يجب عليه فعل شيء حتى ولو أجب على نفسه كما نعلم من عقيدة أهل السنة إن الله سبحانه تفضل منه وتكرما أوجب أجعل حقا عليه أن يدخل من مات على التوحيد الجنة ولو بعد حين الله عزido جعل هذا حقا على نفسي نفسه اوجبه سبحانه هو على نفسه لم يجب عليه احد تمام لكن عند الاشاعر لا يجب شيء على الله البت هذا اصل عندهم حتى ولا اوجبه سبحانه على نفسه لا يعترفون بانه يجب شيء على الله حتى وان اوجبه تفضلا منه سبحانه على نفسه لا يعتقدون في هذا فيقول ان الله لا يجب علي اي شيء المتألف وهذا بخلاف المعتذى المعتذل على النقيد فالمعتذلة على لقيد الأشائرة في هذا الباب فالمعتذلة قالوا لا أوجابوا على الله أن يفعل كذا وكذا أوجابوا على الله أن يخلق الموساة التي تماماها على الكبير في مار جهنم قالوا يجب على الله أن يعذبهم خالدين مخلدين في مار جهنم هكذا هذا قول المعتذلة وهم الذين يسمون أن يعصرين بالعقلانيين مثل مصطفى محمود مصطفى المحمود كان يعتقد هذا وكان ينفي الشفاعة مصطفى المحمود هذا المعروف الذي <معروف> <barrel> يوجد مسجد باسمه وهذا كان في اخر ايامي لما انزل عدة مقالات في جريبة الاهرام ينفي فيها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لاصحاب الكبائر على طريقة المعتدل القدامى فكان هو على هذا الترواب وهكذا عند أغلب أولاء المفكري نحن محمد أمارة ومحمد الغزالي أغلب هؤلاء على كاريخ المعتزلة هؤلاء والأشعار يعرفون في الأظهر أغلبهم في الأظهر الآن المذهب الرسمي للأظهر المذهب الأشعاري الذي نحن ننقضه الآن فالأشعارة على مقيد المعتزلة في هذا الباب فالأشعار إيش يقولون يقولون إنه لا يجب على الله فعل شيء البتة لذلك أقام الشيخ والإسلام حج عليه من كلامهم قالوا كيف تقولون أنه لا يجب على الله شيء ولا أوجبتم أنتم على الله أنه بد أن يفتل معجزة هذا الساحر إذا أتى بمعجزة توافق معجزة النبي والدعى النبوة لأنهم سووا بين معجزة النبي وبين الخوارق التي تكون على يد الساحر في الجنس فلما سؤلوا كيف تفرقون بين معجزة النبي وبين الخارق الذي يكون من الساحر او الكاهن قالوا الفرق ان النبي يبدع النبوة ان الساحر ما يبدع النبوة هذا اولا ثانيا قالوا ان النبي اذا اتى بالمعجزة انه لا يعرض احد واما الساحر اذا اتى بجنس معجزة النبي يجب على الله ان يأتي بمن يعارض هذا الساحر وكذا اوجب على الله عز وجل فقال الله بالشيخ والسلام كيف تجيبون على الله هذا وأنتم من أصلكم أن الله لا يجب عليه شيء فصرتم تتناقضون وهكذا أهل البدع والأهواء ولو كان من عند غير الله لا يوجد فيه اختلافا كثيرا وهكذا أهل البدع والأهواء طيب الشغل لنكبر طيب الوجه الذي ذكره شيخ الإسلام في بيان فساد قول الأشاعر أن كل الأشاعر والمعتزلة أصلوا أصلا في إثبات النبوة وهو المعجزة فقالوا إن النبوة لا تثبت إلا بالمعجزة عندهم ولكن المعتزلة التزموا أصلا مناقض للأشاعر كما بينا بأنهم نفوا الكرامات وحقيقة السحر والكهانة لأجل أن لا يحصل التباس بينها وبين المعجزات والأشعر التزم والأزل لذلك أنه لا فرق بين المعجزة والكرامة والسحر إلا دعوة النبوة وعدم المعارضة فدين شيخ الإسلام في يعني بيان فساد هذا أن المعارضة بالمثل أن يأتي بحجة مثل حجة النبي وخجته عندهم مجموع دعوة النبوة والإثبات بالخارق فيلزم على هذا أن تكون المعارضة بأن يدعي غيره أي غير النبي والرسول الرسول النبوة ويأتي بالخارق فإذا فعل هذا أحد صار عندهم أو صارت هذه المعجزة مثل ما يأتي بالسحر والكهنة وعلى هذا فليست معارضة الرسول بأن يأتوا بالقرآن أو عشر صور أو صورة بل أن يدعي أحدهم النبوة هذا أول شيء عندي عند هؤلاء ويفعل ذلك يعني ويفعل نفس المعجزة هذه وهذا خلاف العقل والنقل ولو قال الرسول لقريش صلى الله عليه وسلم لا يقدر أحد منكم أن يدعي النبوة ويأتي مثل القرآن وهذا هو الآية وإلا فمجرب تلاوة القرآن ليس آية بل قد أقرأه متعلم له فلا تكون آية لأنه لن يردع النبوة ولو ادعاه كان الله ينسيه إياها هكذا قالوا أو يقيد له من يعارضه كما ذكرتم لكانت قريش وسائر العقلاء يعلمون أن هذا باطل يعني الكفرة أنفسهم ينكرون هذا عليكم أنكم تبدعون هذا الفرق بين موجزة الرسول وبين الخارق الذي يكون على يد النبي على أو على يد طيب ثم قال إنه إذا كان اعتمادكم على عدم المعارضة فقولوا ما قاله غيركم وأن آية سلامة ما يقوله من الطلاقب وأن كل من ادعى النبوة وكان كاذبا فلابد أن يتناقض أو أن يقيض الله له من يقول مثل ما قال وأما السلام من التناقض من غير دعوة النبوة فليس دليلا فهذا خير من قولكم فإنه قد علم أن كل ما جاء من عند غير الله فإنه بد أن يختلف ويتناقض وما جاء من عند الله لا يتناقض كما قال. تعالى ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا وأما دعوة الضرورة فمن الدعاء الضرورة في شيء دون شيء مع تماثلهما وعدم الفرق بين بينهما في نفس الأمر كانت دعواه مرضودة بل كذبا ثم قال إنه بد أن تكون الآية التي للنبي أمرا مختصا بالأنبياء فإن الدليل مستلزم للمدلول عليه فآية النبي هي دليل صدقه وعلامة صدقه وبرهان صدقه فلابد أو فلا توزد قط إلا مستلزمة لصدقه وقد ادعوا أن آيات صدقهم تكون منفكة عن صدقهم أي تكون لساحر ولكاهن ورجل صالح ولمدعي الإلهية كذلك عندهم يعني يصح لكل هؤلاء أن يأتوا بنفس مجزة النبي هكذا عند الأشائرة هذا المذهب الذي يدرس للأسف الأظهر حتى الآن للأسف والمذهب الرسمي للأظهر لكن لا تكون لمن يكذب في دعوة نبوة فجوز وجود الدليل مع عدم المدلول عليه آه. يعني قالوا إن هذه المعجزة لا تكون لمن يجد في دعوة النبوة يعني لا يصح أبدا أن يأتي بها من لا يدع النبوة هكذا قال فجوّزوا وجود الدليل مع عدم المدلول عليه إلا إذا ادعى المدول عليه كاذب واستدل على ذلك بأن الساعة تخرق عندها خوارق أي علامات قيم الساعة تحدث عندها أشياء خارقة هي من جنس المعجزات تمام وهي لا تدل على صدق أحد يعني هذه الخوارق التي تكون بين يدي الساعة هي لم تأتي للدلال على صدق أحد عندهم ولو ادعوا ادعي النبوة مع تلك الخوارق التي تكون في اخر الزمان لدلت اي لدلت على انه نبي لو ادعى احد فقالوا فأولم ان جنس ما هو مواجز يوجد بدون صدق النبي لكن مع دعوة النبوة لا يوجد الا مع الصدق هكذا قالوا ولكن مع دعوة النبوة لا يوجد الا مع الصدق والآية عندهم الدعوة والخارق هذا الذي به يميزون أن يدعي النبوة وأن يأتي بخارق للعادة والصدق هو المدلول عليه فلا يكون ذلك كذلك إلا مع هذا وأن وجود الخارق مجردا عن الدعوة أي من دعاء النبوة أن يوجد هذا الخارق مع عدم الدعاء النبوة فليس بدليل عندهم عند الأشعارة ولا فرق عندهم بين خارق وخارق وخارق المعتاد عند قوم دون قوم وليس لهم دابط في العادات الخارقة للعادة ولكن الصواب كما بينا وهذا الذي به تتميز الأمور <تصفيق> أن الخوارق التي تكون للأندياء والرسل هي لا تكون أبدا في مقدور الكهنة الكهنة والصحرة <تصفيق> لا يستطيعونها لا يستطيعها البطلة آه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سورة البخرة قال لا يستطيعها البطلة لا يقدر عليها الصحرة سورة البخرة وكذلك كل ما يأتي به الرسول أو النبي منه عجزة هي ليست من جنس مقدورات البشر إني لا يقدر عليه إنسي ولا, ولا جن لا يقدر عليه إنس ولا جن أبدا هذا الصاحب لا يمكن أن يأتي بهذه المعجزة أبدا هذا هو الضابط ما قاله الأشعرة فلا قيمة له وهذا بدون أن يشعروا شوهوا معجزات الأنبياء فجعلوا معجزات الرسل والأنبياء مثل ما يأتي به الصخرة والكهام نعم ولهذا لما أتى صحرة فرعون بما أتى به من السحر فقام موسى عليه السلام وهذا بوحي من الله بأن ألقى عصاه فإذا يتلقف ما يأفكون فعند إذن سجب الصحرة لماذا آمن الصحرة لأنهم علم علموا أن كلمة الله موسى أتى بشيء ليس في مقدورهم لأنه لم يأتي بجنس الخارق الذي فعلوه ولهذا آمنوا آمنوا لما علموا صدق موسى أن موسى عليه السلام بشيء هم لا يقدرون عليه البتة أبدا فلهذا لما ألقى موسى العصى فأكلت ما يأفكون سجدوا مقرين بقدرة الله أنه فعل شيئا لا يقدرون عليه البتة وهذا هو المعجز الذي أعجز بي موسى الصحرة فلذلك قالوا آمنا برب العالمين وفرعون أنكر عليهم قالوا لما أنكر عليهم أنه هو الذي علمهم الصحر ولكن فرعون طمس على بصيرته فلم يدرك هذه الآية من خلاف الصحرة الصحرة أدركوا أن ما أتى بي موسى معجز لا يقدر عليه انس ولا جن ولهذا كان هذا هذا بين معجزه موسى وبين ما اتى به الصحراء من هذه الايه الامور فاهلا ملكه التي ليست من من جنس معجزات قام للرسل والانبياء طيب فإذا كان آية النبي نعم إحياء الله إحياء الله الموتى لن يمتنع أن يحيي الله الموتى لنبي آخر أو لمن يتبع الأنبياء يعني إحياء الموتى هذا أمر لا يقدر عليه أحد إلى الله عز وجل أن, أن يحيى ميتاً من العدم او فرق الحياة ما يستطيعه الصحراء ولا الكهام ولكن هذا الله عز وجل قد يجعله معجزة للرسول او للنبي وكذلك يمن اتبع النبي يعني هذا قد يحدث كرامة لبعض الاولياء ايضا الذين هم على طريق الرسر الامبياء ليس الاولياء إن هم إيش. الذين هم إيه؟ عداد القبور لا لا ليس اولياء اصلا ليس عباد القبور من الأولياء فإن أولياء الله الذين ذكر الله عنهم الذين آمانوا وكانوا يبتقون هؤلاء هم أولياء حقا الذين يتابعون الرسول صلى الله عليه وسلم في التوحيد وفي السنة ولا, ولا يدعون إلى الشرك ولا يدعون إلى الاستغاثة وغير الله هؤلاء الأولياء نحو الصحابة نحو التابعين من الممكن أن تحدث لهم هي قريبة مما يكون الأنبياء بكرامة الله لرسله والأنبيائه وهذا أن يحتاج إلى مزيد من البيان أدري الوقت أتفق في هذا للإقامة نصي طيب الله مستقر طيب أنا أكمل طيب لا, طيب. طيب. لا ما هو يترجم بها خلال الصلاة نفسه وكذلك ما يفعله ما يفعله الله من الآيات العقوبات بمكذب الرسل كتغريق فرعون وإهلاق قوم عاد بالريح السرسر العادية وإهلاق قوم صالح بالصيحة ذلك إن هذا جنس لم يعذب به إلا من كذب الرسول هو دليل أيضا على صدق الرسول آه يعني هذا يعتبر من جنس المعجزات التي يجعلها الله علامات على صدق الرسول أن, أن يعذب المكذبين للرسول بأشياء تختص بهم إلى آخرين وكذلك ما يحدثه الله من أشراط الساعة كظهور الدجال وكخروج يأجوز ومأجوز وظهور الدابة وطلع الشمس من مغربها والنفخ في الصور ها؟ وغير ذلك هو أيضا من آيات الأنبياء يعني هذه العلامات التي تكون بينها بقيام الساعة هي من الآيات التي تثبت صدق الرسل والأنبياء تثبت صدق الرسل والأنبياء هي ليست خارجة عن الآيات التي يجعلها الله دليلا على صدق الرسل والأنبياء ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء أن يصل الله وصل الله على محمد وعلى آله والصحاب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده أما بعد ف... يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيانه لكرامات الأولياء التي تكون كأنها كتتمة لمعجزات الأنبياء في الدلالة على صدق الرسل والأنبياء احنا فيقول في رده على المعتزلة في هذا الباب أنهم أنكروا كرمات الأولياء قال فيقال له وهكذا الأولياء أنهم خيقت لهم أي العادة لمتابعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم فكما أن ما تقدمه فهو من مواجزاته فكذلك ما تأخر عنه يعني ما حدث في زمن الرسول من المواجزات التي تدل على صفقه وعلى مبوته فكذلك الكرامات التي تكون لأتباع الرسل التي تكون لأتباعه من الإنصار على سنته فصاروا من الله حقاً لدعاء ليست الولاية الكاذبة التي تبدأ يدعيها الصوفية والمخرفون تكلم عن الولاية الحقيقية التي تكون تأييداً من الله لهذا الولي وليس هذا مما يدعيه كذباً آه. فهذه الكرامات التي قد تحدث لبعض الاولياء لمتابعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم فهي من جنس المعجزات التي تكون دلاله على صدق الرسول فهؤلاء يعني المعتزله يستثنون ما يكون بين أو ما يكون أمام الساعة يعني الكرامات التي تكون الأولياء أو الآيات التي تكون قبل قيام الساعة لا يدخلونها في مواجهزات الأنبياء ويعني لا يعتبرون أنها تدخل في هذا والمنازع لهم يقول هي موجودة ومشهودة لمن شهدها إذا لا نستطيع أن نمكرها عند كثير من الناس أعظمون تواترت عندهم بعض, بعض مواجزات الأنبياء أوه. يعني هذه الكرامات قد تثبت بما يراه الناس مما لم يروا المواجزات التي تكونوا الأنبياء فتكون عندهم أكثر دلالة من المواجزات لأنهم لم يروا المواجزات التي كانوا يصدقون بها ولكن كرمات الأولياء هذه قد تحدث في زمن يعيش فيه هذا العبد فيراه ولكن هذه الكرامة كما بينا التي تكون للولي من الله هو لا يدعيها أولا ثانيا هي تكون في أمر خارج عن اختياره يعني ولا يسعى لأسبابه مش لفى هؤلاء الأدعياء من عباد القبور من الصفية وغيرهم هم يستخدمون الصحرة يعني أغلب هؤلاء الذين يقبعون عند القبور والمقامات هم من الكهان والصحرة فالذي يحدث له من الخوارق إنه من فعل الصحرة هم يقومون بالتقرب إلى الصحرة بتقديم القربات والزبائح والأشياء التي لا تكون إلا لله لهؤلاء الصحرة حتى يحدث لهم الخوارق التي يفجلون بها على, على الناس ويصورون بها للناس أنهم من الأولياء وانكذبهم صحرة صحرة وفجرة فالولاي ولا يدعي شاء ولا يأخذ سببا لهذا بخلاف هذا الكاذب هذا الكاذب يفعل أسبابا حتى يحدث هذا الخارق يعني هو الذي يسعى إلى هذا أما الولي حقا لا يسعى إلى هذا ولا ولا يأخذ شيئا من الأسباب كي يحصل له لما يحدث له هذا بقدر الله دون تصرف منه ودون ادعاء له ودون أن يفعل شيئا من عند نفسه إلا من الأسباب العادية يعني لما نشأ العلاق بن الحضرمي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم كي يفتح البحرين أو كي, كي يصالح أهل البحرين فمشه الجنود على الماء وهذا من جنس ما كانه لموسى عليه السلام وأصحابه جعل له كرامة لذي الأمة أن يخدس فيها ما حدث لموسى عليه السلام فمشى العلاق الحبراني هو والجيش على الماء كما أرض ولم يبتله هذه كرامة للعلاء العلاء لم يتكلف شيئا لإحداث هذه الكرامة آه. بخلاف هذا الكاهن أو الساحر الذي يكون عند القبور والأضرحة هذه المدعاء للأولياء إنهم يتقربون إلى السحرة ويأتون بأشياء ويفعلون أسبابا كي تحدث لهم خوارق هي في آيون الناس كرمات وليست كرمات لو عرفوا حقيقة الكرامة فعرفوا أن هذه ليست من جسد كرمات إن أشياء تكون في مقدور الساحر أن يفعلها نحو أن يخبره عن شيء يحدث له ها؟ هذه يكون من الأشياء التي يسمع على الجن الذين يستركون السماء من السماء ويخلطونها مع مئة كذبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم هذا الكاهن أو الساحر عند القبر المزعوم من قبر الحصير قبر البداء وهذه القبر المزعومة لأولياء الأولياء عن طريق السحراء الذين هم معه الذين هم يتقرب لما يعبدوا من دون الله ها يخبرونه بشيء من الغيب الذي سمعوه أو استرقوا السماء به من السماء ويخلطون معه مئة كذبة. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي هذا الرجل يخبر هذا المسكين بأنه سيحدث له كذا وكذا ويصبر أشياء أخرى هي كذب هذا المسكين ينسى الكذب ويتذكر فقط الكلمة الصادقة فيظن أن هذا الساحر أو الكاهن يعلم الغيب فلذلك يزبط لها الكرمة كل هذه من كرمات الأولياء وساحر ولكن هل هذا الساحر أو, كا أو كاهن يستطيع أن يفعل جنس كرمات الأولياء حقا مثل أن يمشي على الماء هذا البحر كما فعل على المحضرين لا يستطيع أبدا لا يستطيع أن يفعل جنس كرمات الأولياء أبدا فلذلك هذا فرق بين كرامة الولي ودجل الساحر وكاهن ما و طيب نكملوا بعض الترجمه وترجم الاخ يسرع في الترجمه طب نقولوا ان كرامات هي أشياء يجريها الله عز وجل لعباده الصالحين من دب النصرة لهم تأييدا لهم خاصة إذا كانوا يمرون بابتلاءات أو يمرون بممر به الرسل من تكذيب أقوامهم لهم أو من دب التذبيت لهم أحيانا إذا كانوا على ضعف هذا هذه الحكمة من الكرامة التي يجريها الله سبحانه أو التي يرزقها الله لبعض عبادهم فكيف نفرق بين هؤلاء الأولياء حقا والأدواء نقول إن الأولياء حقا يكونون في ظاهرهم وفي عبادتهم ومعاملتهم موافقون لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الغالب وينتصرون لعقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوحيد هم هؤلاء الأدعياء من أدعياء الولاية هم في غالب أحرالهم يخالفون طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة وفي الخلق وفي السمت في الغالب فلينظر العاقل إلى حال أولاء الذين يقبعون عند هذه الأضرحة ويظهرون صدق كلامي فتجد أن هؤلاء أغلبهم إلا من رحل الله مضيعون للصلاوات يعني لا يصلون حتى في المسجد التي في قبل في الغالب أو إذا صلوا قد يؤخرون الصلاة عن وقتها إذا صلوا ويشربون الدخان في داخل المسجد وبعضهم يستبيحوا الزنا والشرب المخدرات والكذب حد صلاحا ولا حرج فيهم والسرقه والابتزاز ابتزاز اموال الناس هذا بجانب ما هو ادها وابر من وقعين في الشرك ودعائين الناس إلى الشرك بالله والى دعاء غير الله والى الذبح لغير الله وتقديم النذور لغير الله هؤلاء على طريقه الرسول كيف يكون اولي وكيف يظن فيهم الولايات وكذلك الأموات الذين في القبور ان كانوا حقا وصدقا في حياتهم من الصالحين خاصة إن كانوا من الصحابة نحو الحسين رضي العنو فنحن لا نشكوا لحظة أنهم لا يرضون بهذا ولا يعرفون هذا لذا يحدث أصلا هذا إذا كانوا بالفعل مقبورين في هذه القبور فنحن لا نشك أن الحسين ردرا ليس مقبورا في هذا القبر المزعوم في وسط القاهرة لا نشك لحظة في هذا إنه ليس له وجود هناك وكذلك غيره من الصالحين وأما كان هذا المقبور هذا القبر من هؤلاء الأدعياء الذين لا يعرفون بصلاح ولا موافقة للسنة ولا علم في حياتهم وهم في الغالب يكونون من جنسه ولا الكهنة نحو البدوي هذا معروف أنه في حياته كان على طريق الرفض والتشيع والدجل والشعودة وقد نزل مصر من أجل أن يسعى لإعادة مجد الدولة الرافضية الفاطنية كما, كما هو مسجل في كتب التاريخ من أحمد البدو هذا انما أرسل إلى مصر كي يسعى لإعادة مجد الدولة الرافضية فادعى الولاية وادعى من آل البيت وجمع حوله السودزج للأسف وما أكثرهم وقيل من كرماته المندعاء التي يعتبرها هؤلاء الجهلة كرمات أنه كان أعزكم الله يبون على الناس في صلاة على للمنبر واعتبرها هؤلاء المغفلون كرامة له هل هذه كرامة <تصفيق> وأنه كان يخرج عاريا عليهم يوم الجمعة في قبة الجمعة <تصفيق> اعتبره من كرامات الشيخ هذا الفرق الذي كرمت هذا جنون هذا جنون وخبل بل يعني هذا يعرض فسقا ويعرض فسورا وخروجاً عن الطاعة وهذه الأفعال تكفي في الحكم على صاحب هذا الفسق فضلاً أن يفكم عليه بالجنون فقد فهذا هو الفرق بين الأولياء حقاً وبين أدعياء الولاية الأولياء حقاً والذين أمان وكانوا يتقون حتى نختم طيب يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وما هذا فالأولياء دون الأنبياء والمرسلين فلا تبلغ كرمات أحد قط إلى مثل مواجزات المرسلين كما أنهم لا يبلغون في الفضيلة والثواب إلى درجاتهم والتي قد يشاركونهم في بعضها كما قد يشاركونهم في بعض أعمالهم وكرمات الصالحين تدل على صحة الدين الذي جاء به الرسول ولا تدل على أن الولي معصوم ولا على أنه يجب طاعته في كل ما يقوله هذا فارق المهم بين معجزة الرسول وكرامة الولي أن معجزة الرسول لما يتدل على صدق الرسول على أنه يجب أن يطاع في كل ما أمر به وأنه معصوم وأما كرامة الولي لا تدل أو لا يستفاد منه أن الولي معصوم أو أنه يجب أن يطاع في كل ما يأمر به ومن هنا ضل كثير من الناس من النصارى وغيرهم فإن الحواريين وغيرهم كانت لهم كرامات كما تكون الكرامات لصليف هذه الأمة فظنوا أن ذلك يستلزم عصمتهم كما يستلزم عصمة الأنبياء فصاروا يوجبون موافقتهم في كل ما يقولون النصارى فرفعوا الحواريين أصحاب عيسى إلى مرتبة المعصومين كما صنع الروافد الشيعة مع أئنتهم يعني صنعوا الصنيع نفسهم هذا غلط فإن النبي واجب قبول كل ما يقول لكونه نبيا ادعى النبوة ودلت المواجزة على صدقه والنبي معصوم هنا المواجزة ما دلت على النبوة بل على متابعة النبي وصحة دين النبي فلا يلزم أن يكون هذا التابع معصوما ولكن الذي يحتاج إلى الفرقان الفرق بين الأنبياء وأتباعهم وبين من خالفهم من الكفار والفجار كالسحرة والكهان وغيرهم حتى يظهر الفرق بين الحق والباطل وبينما يكون دليلا على صدق صاحبه كمندعي النبوة وفينما لا يكون دليلا على صدق صاحبه فإن الدليل لا يكون دليلا حتى يكون مستلزما للمدلول متى وجد وجد المدلول وإلا فإذا وجد طارة مع وجود المدلول وطارة مع عدمي فليس بدليل فآيات الأمبياء وبراهيمهم لا توجد إلا مع النبوة ولا توجد مع ما يناقض مع ما يناقض النبوة ومدعي النبوة إما صادق وإما كاذب والكاذب يناقض النبوة فلا يجوز أن يوجد مع المناقب لها مثل ما يوجد معها يعني إلى آخره فهذا الذي به يظهر الفرق بين مواجزة الرسول وكرامة الولي المتابع للرسول ويعني افتتح هذا صلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك